الحمد لله الحمد لله خلق الانسان علمه البيان خلق الانسان من صرصان كالفخار خلق الانسان من علق احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه علمه الله البيان وعلمه ما لم يعلم وكان فضل الله عليه كبيرا وعلى ال والاصحاب ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يا ايها الانسان يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعدلك الذي خلقك فسوَاك فعدلك الذي خلقك فسوَاك فعدلك بكلتا القراءتين في اي صورة ما شاء ركبك يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاق أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطَغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ أيها المسلم أيها المسلم ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ايها المسلم لقد كرمك الله بهذا الخلق القويم وهذا الجنس الفريد وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلا كرمت بالانسانيه ثم كرمت بالايمان والاسلام واتباع خاتم الاديان ولذا فظلت غيرك وتفردت عما سواك بانسانيتك وايمانك ولو ضللت وزغت وتوليت لكنت في الحضيض تفضلك الحيوانات والبهائم لانها عرفت طريقها وسبيلها وانت لم تهتدي اليه بعد ولذا قال ربك عن الكافرين انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون إن هذا الخلق الحسن والقوام المعتدل والمنظر البهي لدليل على وجود خالق مبدع أحسن كل شيء خلقه هذا الخالق دعانا لعبادته والسير على نهجه والاخذ بشريعته فأرسل لنا الرسل وسن لنا الشرائع وجعل الدلائل على وحدانيته وتفرده فدعانا للتفكر في ملكوت السماوات والارض وما فيهما لنرى عظمته لنرى عزته لنرى قهره قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم هل من خالق هل من خالق غير الله سبحانه وتعالى عما يصفون مما ينبغي التفكر فيه وتكرار النظر في جوانبه هذا الانسان العجيب وكنا قد توقفنا في خطبه الجمعه الماضيه عند بعض عجائبه ونسير اليوم متاملين في هذا الخلق العجيب لينبصر في انفسنا لينبصر في ذواتنا لنرى عجائب ربنا من قرب وفي انفسكم افلا تبصرون علل القلوب ان تخشع وتلين علها ان تعرف الله حق معرفته وتقدره حق قدره ايها الانسان الضعيف من هو رئيس الاعضاء في جسدك ومن هو محركها ومن هو الذي يبث الحياه فيها باذن الله انه قلبك قلبك هل تعرف عن هذا المحرك الصغير شيئا ان حجم هذا القلب في قبضه اليد ومع ذلك يقوم بعمل شاق وعملٍ عظيم لا يستطيعُه مُحرِّك إنه يضُخُ كمياتٍ هائلةٍ من الدم يومياً فهو يضُخُ في يومٍ واحد ألفين ومئتي جالون من الدم وحوالي ستةٍ وخمسين مليون جالون على مدى الحياة وفي كل نبضةٍ في كل نبضه من نبضات قلبك يدخل الي حوالي ربع رطل من الدم ولتعلم انه ينبض يوميا ما يزيد على 100 الف مره وفي العام حوالي 40 مليون مره ويبلغ مقدار الدم الذي يدفعه القلب إذا قام بعمل شاق حوالي عشرين لتر في الدقيقة الواحدة يعود الدم الذاهب إلى أصابع القدم إلى القلب مرة أخرى في ثماني عشرة ثانية فقط هذا الدم الذي يخرج من القلب يدور في الأوعية الدموية التي تمتد في جسمك أيها الإنسان حوالي مئة وخمسين كيلو متر لو صففناها أي محرك يستطيع القيام بمثل هذا العمل الهائل لمثل تلك الفترة الطويلة سبعون عاماً توسطياً دون أن يحتاج إلى إصلاح أو صيانة هذا خلق الله انتقل معي اخي المسلم الى ذلك العضو الرئيس الاخر انه الدماغ حيث الخلق المحكم لانه يمثل الحكومه مع القلب ولذا صانه الله بثلاثه اغلفه فضلا عن التصفيح العظمي حيث ان الراس كصندوقٍ مُحكَم الإغلاق وبين الأغلفة الثلاثة يتسرَّب سائلٌ خاص هو السائل الدماغي الشوكي الذي يقوم بفعلٍ ماصٍ للصدمات في هذا الدماغ واسمع ثلاثة عشر مليار خلية عصبية و100 مليار خليه دبقيه استناديه تشكل سدا ماردا لحراسه الخلايا العصبيه من التاثر باي ماده ولذلك عباد الله اورام السرطان تنمو على حساب الدبقيه وكان الخلايا العصبيه مستعصيه على السرطان فسبحان الله من هذا العقل البشري نبعت الحضارات فهو مركز التفكير والذاكره والادراك مع القلب هذا الجهاز العملاق هذا الجهاز العملاق لم يكتشف من خارطته الا اشياء قليله نادره حتى المكتشف منها لم يعرف بالتفصيل كم يحتاج كم يحتاج هذا الدماغ من الوقود انه يستهلك ابسط الوقود من هذا الجسم بل ان الدماغ مع ممارسه البحث ونضج الافكار وفيض التامل تخف منه الرغبه والنهم الى الطعام ومع استهتار الانسان واغراقه في الوحل الجنسي وتركه لمهم لمهمه الفكر والعلم يشتد نهمه ويكثر جوعه وتكبر معدته فتبارك الله أحسن الخالقين قف معي مرة أخرى يحوي الجسم البشري أكثر من ستمائة عضلة وأكثر من مائتي عظم وثلاثمائة وخمسين مفصلا تحتوي العضلة المتوسطة الحجم على عشرة ملايين ليف عضلي وتحوي عظمة الفخذ تحوي عظمة الفخذ أكثر من ثلاثين ألف عمود كلسي خاص وعمل العضلات مجتمعة في اليوم الواحد يساوي ما حمولته عشرين طن في كل يوم يتنفس الإنسان الضعيف خمساً وعشرين ألف مرة ولا يحس بذلك يسحب فيها عمود 180 مترا مكعبا من الهواء وفي انفسكم افلا تبصرون عباد الله تحت سطح جلدك يوجد حوالي 5 5 الى 15 مليون مكيف لحراره البدن والمكيف هنا هو الغده الدره العرقيه لانها تبخر العرق من الجلد يمتص معه نسبه عاليه من حراره البدن ومجموع اطوال انابيب الغدد العرقيه الموجوده تحت الجلد حوالي 4 الى 5 كيلومترات هذا الجلد يحمل من ثلاثه الى خمسه يحوي او يحمل من 3 الى 5 ملايين جهاز حساس للالم و150 و200 الف 200 الف جهاز حساس للحراره و500 الف جهاز حساس للمس والضغط فاي قدره هذه وفي انفسكم أفلا تبصرون هذا اللسان الذي أتكلم به الآن وتتكلمون به الذي لا نعرف منه إلا أنه أداة للكلام وأنه لحمة تتحرك في أفواهنا فيه سبع عشرة عضلة تتحرك إلى كافة الاتجاهات على سطح هذا اللسان يوجد تسعة آلاف نتوء ذوق لمعرفة طعم الحلو والحامض والمر والمالح الله أكبر ذلك الحبل الشوكي الذي حماه الله في وسط فقرات ظهرك ذلك الحبل الذي قطره حوالي سانتيمتر واحد فقط وطول حوالي خمسة وأربعين سانتي متر تتفرع أو يتفرع منه واحد وثلاثون زوجاً من الأعصاب تتحكم في حركة جسمك فإذا تضرر أصابك الشلل عباد الله عيوننا التي نبصر بها كيف نبصر؟ كيف نرى؟ إننا نرى بعض العميان عيونهم ربما تكون اعظم استدارة من عيوننا المبصره وتتحرك يمنه ويسره ولكنها عمياء ان هذه العين بحجمها البسيط تحتوي على مجموعه على مجموعه خياليه من الخلايا ففيها حوالي 140 مليون مستقبل للضوء وهي ما تسمى بالمخاريط والعصي المخاريط مهمتها للضوء المركز والالوان والعصي للضوء الضعيف والعادي يخرج من العين نصف مليون ليف عصبي ينقل الصوره بشكل بشكل ملون الى الدماغ فتتصور هذه الاشكال امامك فتبارك الله احسن الخالقين عباد الله وفي انفسكم افلا تبصرون وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله من فتنه القول كما اعوذ به من فتنه العمل فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقدير ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ارسله الله بالحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اما بعد فيا عباد الله يقول سبحانه وتعالى قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق فامرنا سبحانه وتعالى بالتفكر في ارجاء المعموره حتى نرى كيف بدات الخليقه وكيف نشات ووعدنا باي ريانا تلك الايات وتلك العجائب في ذلك الخلق فقال سبحانه سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد ولكن نرى ان المسلمين لم يذهبوا هذا المذهب ولم يسلكوا هذا المسلك ولكن سلكه غيرهم من الكافرين لذا نجد التقدم الدنيوي عندهم لانهم اخذوا ما امرنا به وتركنا نحن المسلمين ما وجهنا اليه نلاحظ ان الذين ساروا في الارض ونظروا فيها هم من غير المسلمين وهنا نلاحظ الخلل عالم اسلامي عنده الكتاب والسنه فيهما الاعجاز وهو متخلف في هذا المجال وعالم اخر ليس عندهم لا كتاب ولا سنه وهم متقدمون في مجالهم المسلمون عندهم ما يحركهم فلا يستفيدون منه اتخذوه مهجورا والعالم الكافر يمكن ان يستفيد مما عندنا في كتاب ربنا وسنه نبينا ولكن ان له ذلك ولو استفاد الاهتداء الى الحق وعرفه وامن وان لم يؤمن عرف ان الاسلام هو الحق فاعلى من قدره ومن شانه ان الغربيين ومن تبعهم من المستغربين لم يتصوروا ان يقترد ان يقترين الدين بالعلم يوما من الايام نظره نظرا للهوه السحيقه التي فصلت بينهما بعد طفره النهضه العلميه الغربيه لذا فهم يرون ان العلم ضد العلوم التجريبيه والتطبيقيه لذا قام عندهم ما يسمى بالعلمانيه وتبعهم اذنابهم في البلاد الاسلاميه يلوكون كلامهم ويرددون ما رددوا ولكن الفرق واسع والبون شاسع بين الكفر والايمان والاسلام كنيستهم تدعو الى الجهل وديننا يدعو الى العلم ويندب اليه وانظروا الى ارتباط العلم التجريبي بالقران سئل رئيس قسم التشريح والاجنة وعميد كلية الطب في تايلند في مجال تخصصه عما يتعلق بمراكز الاحساس في الجلد وهل الحريق دور في تلفها فاجاب نعم اذا كان الحرق عميقا ودمر عضو الاحساس بالالم عندها عرضت عليه ايه في كتاب الله يرددها كل مسلم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب وان هذا من عند الله سبحانه دخلت هذه الحقيقه ماثله امامه حتى قال بصراحه في مؤتمرٍ خُصِّص للإعجاز الطبِّي في القرآن والسنة إني أُومِن أن كل شيءٍ ذُكِر في القرآن منذ ألفٍ وأربعمائة سنة لا بد أن يكون صحيحاً ويمكن إثباته بالوسائل العلمية وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمياً فلا شك أنه جاءه ذلك عن طريق الوحي من خالقٍ عليمٍ بكل شيء هذا الخالق هو الله ولذا اعتقد انه حان الوقت لان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وصدق الله ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهاده وكلمه الحق في الغضب والرضا اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجه قلوبنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اللهم احينا اعزه على سنته وتوفنا شهدا اعلى ملته اللهم احشرنا في زمرته واسقنا من حوضه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 اللهم اجعلهم رحمه لرعاياهم اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فشق عليهم اللهم فشقق عليه يا رب العالمين ومن ولي امرا من امورهم فرحمهم ورفق ورفق بهم اللهم فارحم وارفق به يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والاكرام اصلح شان المسلمين اللهم اصلح شأن المسلمين اللهم اصلح شأن المسلمين اللهم خذ بناصيهم للخير يا رب العالمين اللهم كل اخواننا المجاهدين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم اجمع كلمتهم على الحق اللهم وحد صفوفهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم خذ الاعداءهم اللهم فرق كلمه اعدائهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا تخيب رجائنا في جهاد الشام يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا تخيب رجائنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجمع كلمتهم اللهم انك قد تكفلت بهم اللهم ارينا منهم ما اللهم ارينا منهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ